وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إِنَّ إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 114. فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 115. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين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 ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير